وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِي الْفِرْعَوْنِ قَوْمَهُ ومن يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ூரின கமுல் طيبات ما رزقناكم ولا تطووا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أسري وعجلت إليك رب لترضى قَالُوا لَئِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ لَأَضِلَّهُ مُسَامِرِي فَأَجْمَعُوا سَاءَ لَنَا قَوْلُ بَنَا أَسِفَا قُلْ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا افطال علىكم الله دع ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فانخلفتم موعدي وَالَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا وَعِيدًا كَبِيرًا بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُذَارًا مِنْ ذِئِنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا وَلَكِنَّ حُمَّلْنَا أُذَا رًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا مَا فَعَلَكَ كَذَلِكَ الْقَسَمِيرِ